ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتم ام لم تنذرهم ام لم تنذر لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 مثلهم كمثل الذي استوقدناه فلما ضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَكْفُرُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ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 ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إلي ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواؤهن سبع سماء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 قالوا سبحانك لا لَعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ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 وآمنوا بما زلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أولى كافرين به ولا تشتروا بأيات ثمنا قليلا وإياه يفتقون وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِنِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ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 الذين يظنون أنهم ملاق ربيهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل الكرؤن عمتي التي أنعمت عليكم وأنني وأنني فضلتكم على نعامي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 يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنفرون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 فبدنا الذين ظلموا قولاً غيّر الذي قيل لهم فنزلنا على الذين ظلموا فنزلنا على الذين ظلموا رجзем من السماوات بما كانوا يفسقون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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثمّ تولّيتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكم توم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فقلنا لهم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسين. فَجَعَلْنَا هَا نَكَانًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسون ناظرين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابة علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 قالوا الآن جئت بالحق فذبحوا وما كادوا يفعلون وإذ قتلتوا نفسا فدارت فيها والله مخرج ما كنتم والله مخرج ما كنتم تكتمون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 قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 وَإِذَا أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ تُمْ هَاؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُم مِن دِيارِهِمْ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 فما جزّأوا من يفعل ذلك منكم إلا خزيٌ في الحياة، إلا خزيٌ في الحياة الدنيا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ